إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يدفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولائك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم